الف لام ميم ألف لام ميم سبق الكلام عن نظائرها في بدايه سوره البقره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اظن الناس انهم بقولهم آمنا بالله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 ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه لأن نفع ذلك عائد إليها والله غني عن المخلوقات كلها فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم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 لنمحونا ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الانسان بوالديه اي يبرهما ويحسن اليهما وان جهدك والدك ايها الانسان لتشرك بمال ليس لك باشراكه علم كما وقع لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من امه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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين ولا يعلم من الله الذين آمنوا به حقا ولا يعلم المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر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 اتبعوا ديننا وما نحن عليه ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم وانهم لكاذبون في قولهم هذا ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه ان الكفار الداعين الى ضلالتهم لا يثمون اثما زائدا بسبب ذلك رفع ذلك الايهام بقوله ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا يحملن هؤلاء المشركون الداعون الى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها ولا ذنوب من اتبع دعوتهم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 ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة تثعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه واستمروا على كفرهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم برسله فهلكوا بالغرق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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون يعذب من يشاء من خلقه بعدله ويرحم من يشاء من خلقه بفضله واليه وحده ترجعون يوم القيامه للحساب حين يبعثكم من قبوركم احياء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 لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موده بينكم في الحياة الدنيا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 الحكيم في تقديره وتدبيره ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجرا واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين واعطينا ابراهيم اسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في اولادهم النبوه والكتب المنزله من عند الله واعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الاولاد والثناء الحسن وانه في الاخره لا جزاء الصالحين لا ما اعطي في الدنيا ما اعد له من الجزاء الكريم في الاخره ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الدنب القبيح ما سبقكم إلى الاتيان به أحد من العالمين قبلكم فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأبه الفطر السليمة أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 وطل بهم انزال العذاب عليهم استخفافا به رب انصرني على القوم المفسدين في الارض بما يشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحه ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إن مهلكوا أهل قرية السدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة قال إن فيها لوط.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 وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال له الملائكة لا تخف فليصل إليك قومك بسوء ولا تحزن على ما أخبرناك من اهلاكهم إن موقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم إن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 وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأخذنا كل من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تحاور أيها المؤمنون ولا تخاصم اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة بالموعظة والحجج البيناة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 ونحن له وحده منقادون متذللون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وكما انزلنا الكتب على من قبلك انزلنا عليك القران فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراه مثل عبد الله بن السلام يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتبهم ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقال المشركون هل لا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسول من قبله قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إنما الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء وليس إلي إنزالها وَإِنَّمَا أَنَّنَا نَذِيرُ الَّكُم مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَأَضْحَنَ الْدَارَهُ أَوَلَمْ يَكْفِيْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 دائقة الموت ثم إلينا ترجعون ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت كل نفس دائقة الموت ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيانة للحساب والجزاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معقيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم فلا عذر لكم في ترك الهجره خوفا من الجوع وهو السميع لأقوالكم العليم بنيتكم وأفعالكم لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير ولئن إن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها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 وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياه الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع الا لهو لقلوب المتعلقين بها ولعب ما يلبث ان ينتهي بسرعه وان الدار الاخره لهي الحياه الحقيقيه لبقائها لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمانهم بربوبيه الله عندما يسألون عمن خلق السماوات والأرض وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره سجل عليهم تناقضا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه فقال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 اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف يؤمنون وبنعمه الله يكفرون اولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمه الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمه اخرى هي أن جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم بالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكرها لله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين لا احد اظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب اليه شريكا او كذب بالحق الذي جاء به رسوله لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية